بحسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله بثاء أحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى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 لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما, ما, ما أعبد لكم دينكم وريادين.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 سمع الله لمن حمده اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو امائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسالك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك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 صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وزقنا تلاوته آلاء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم أسكنا به الظلل وألبسنا به الحلل وزدنا به من النعم وادفع به عنا النقم يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده اللهم اجعله شفيع لنا وقائدنا الى جناتك جنات النعيم اللهم اجعله حجة لنا لا علينا اللهم اجعله حجة لنا لا علينا لا علينا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك عيشة هنيه وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح اللهم إنا نعوذ بعزتك وجلالك من شتات الأمر ومن ضيق الصدر ومن حلول الفقر ومن عذاب القبر ومن مس الضر ومن علينا يا الله بدوام العافية والستر يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا اللهم احفظنا من كل جنب واستر لنا كل عيب واغفر لنا كل ذنب وفرج لنا كل كرب يا رب العالمين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 واجعلهم مثنين عليك بنعمك قابليها وأتمها عليهم برحمتك يا رب العالمين اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم زيننا بزينة الإيمان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 وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين